لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه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 لقد ضلني عن الذكر بعد إجائي وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا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 ورتلناه ترتينا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيَةً وَأَعْتَدْنَا للظالمين عذابا ليما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 فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نسورا وإذا رأوك يَتَخَذُونَكَ يتخذونك إلا أَهَذَا الَّذِي الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا على آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ظل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوى عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلن عام بل هبوء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 نهرن شورا وهو الذي أرسل الرذياح شرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما لنحيي به بلدة ميتة ونصيئه مما خلقنا أنعموا وأناسيا كثيرا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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجن الله إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت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 فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعبيانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من زوادنا وذرياتنا قرة أعينه وجعلنا, وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظل تعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين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 وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقَتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ذات يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا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 وَهَبَ لِي رَبِّي حِكْمَةً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّ عَبْدِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء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 هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لئن ننا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون اين لنا اين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى القوا ما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 إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطاينا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادية إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرطين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى انا مدركون عليك الله فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأجينا موسى ومن معه أجمعين ثم لا الآخرين إن في ذلك لآخرين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 وقوم ولا قدمون فانهم ادول الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفين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 غَافٍ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مال وَلَا بنون إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بقلب سليم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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وين المغضوب عليهم ولا وَلَتَّالِينَ كذبت أو نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إن إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا نَّبِيًّا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قُلْ يا أيها الكافرون